بسم الله الرحمن الرحيم أتاء الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشرفون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء خلق السماوات والأرض بالحق. تعالَ عَمَّا نُشِرِكُونَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُقْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيفٌ مُبِينٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعُ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَجْلُو 118. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحوهم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم 119. والخيل والبنى وَلَو الْحَمِيرَ لَتَرْكَبُوها وَزِينًا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَأَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ أكم منه شرر ومنه شجر فيه تسيمون يُبْتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعُ الْزَّيْتُونُ وَالْنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَاذَا رَأَى لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ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 114. الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم 115. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون 116. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا, لا يخلقون شيئا وهم يخلقون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 الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحمي أوزارهم كاملتين اليومة ومن أوزار الذين يضلونه بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأت الله بنيهم من القواعد فخرع من سقف من فقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال 119. اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاه الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام فدخلوا أبواب جهنم، فدخلوا أبواب جهنم مخالدين فيها، فلا بأس مث والمتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أزل ربكم؟ قالوا خيرًا. 114. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين 115. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار يتوفّعون الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة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 نَقُولُ لَهُ انْقُولُ أن لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنَبُوَّأَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 117. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون 118. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 119. بالبينات والزبر وأولاد قرنت بين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَقْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أو 119. ويأخذهم في تقلبهم فماهوا بمعجزين 110. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم 111. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائم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 وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَوَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُوا الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الزُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ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 ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحده بالأنفى ظل وجهه مسوزا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به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 بَذُلْ مِنْهُ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِيْ يُأَخِّرُهُمْ إلَى أَجْلِ مُسَمَّىٰ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتَهُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ 124. يوصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون 125. يا الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم، فهو وليهم اليوم، ولهم عذاب أليم، وما أزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى وهدا ورحمة لقوم يؤمنون.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 في بطونه من بين فرث ودم اللبن خالصا من بين فرث ودم اللبن خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات 117. والنخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون 118. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا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 وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقَ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٍ أَفَبِنْعَمَةِ اللَّهِ يَجَحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَوْرِينَ سُنَجْمَ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدًا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْمَعَطِئِينَ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِ قم من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثل إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومرزقناه وزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها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 فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ فَمَن يُنْكِرُهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا لَلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ ضَرُونَ وَإِذَا رَأَى اللَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ للسلم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 117. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين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 ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسأل النعم 129. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم 120. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا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 من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياته طيبة ولا نجزي أنهم أجراه بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.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 الله أعلم بما ينزل قالوا قالوا إنما أنت مفترى بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس مر ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ودو وبشرا للمسلمين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 117. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون 118. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن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 لَن يَأْتِيَهَا رِزْقُهَا وَدَنًا مِنْ كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ فأخذهم العذاب وهم ظالمون فاكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليهم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 بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم